إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب من أشهى الذي يصلى النار صلى من تؤثيون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى انها لنا في الصبح في الاولى صبح في دراهم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 هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسخى من عين ليس لهم طعام عَتِيَّةٌ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيًا فِيهَا عُرُوجٌ جَارِيَةٌ فِيهَا صُرٌّ وَرْفُوعٌ وَأَخَابٌ مَنْ ضَرَعَ وَنَمَارٌ وَصُفُوفٌ وَزَعَدٌ مَدْفُوسَةٌ كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست بمصيق إلا